أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم وبالبينات ثم اتخذتم العبل من بعد وأنتم ظالمون وإن أخذنا بيساقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتي Quan ubi bi samaaya Yeah. <laughs> Mm. -hmm. لتجد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يود لو الفسنك وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير ك في الله مصدق لما بين يديه مصدق لما بين يديه والهداية من كان عزواً لله وملائكته لفضيله الدكتور فإن وكن <تصفيق> لكل ما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتابا وَمَا كفر رَسُولٌ لِّيُنْعَمُوا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الشياطين جاءتهم يعلمون الناس انهم woman. Na to. O وما... تراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسوّب. Panie كفروا من أهل الكتاب وله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 Yeah. yeah.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 الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم